يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 113. يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فَلَا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 115. تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 116. يا أيها الذين آمنوا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 الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كسرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 114. فلا تقودوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره 115. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكاثرين في جهنم جميعا